لا بد أن نذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس والبارحة تكلمنا على الحفاظ الذين انتقدوا أحاديث الصحيحين واليوم إن شاء الله من باب تطعيم تلك الفائدة أقول إن هناك بيانا في الأحاديث المنتقدة على الصحيحين هناك بيان في الأحاديث المنتقدة على الصحيحين فقد يسأل سائل منكم كم حديث انتقده العلماء على الشيخين ماذا هناك من الأئمة من تتبع أحاديث الشيخين بصف النظر كون الحافظ محاجر تتبعهم أيضا وتعقبهم تتبعهم وتعقبهم فالسؤال ما هي الأحاديث المنتقدة وكم هي الأحاديث المنتقدة المسلمة لهم وإلا فهي أحاديث كثيرة ينتقدها علماء وينتقدها الحفاظ وينتقدها أيضا الناعقون في زماننا من العلمانيين اللادينيين وأيضاً من أصحاب الهوى المنفتحين الانفتاح إلا محدود ويرون أن الولوغة في أحاديث الصحابي هو قرب للعلمانيين وقرب لمن زلف تقربهم إلى هؤلاء الذين يحاربون دين الله عز وجل ورأينا للأسف منهم على بساط العلم وجلسوا عليه ينتقدون الأحاديث لأنها لا توافق مشربهم وهواذ ولا تكلموا على الادينيين ولا تكلموا أيضا على الشيعة الرافضة فالرافضة يعني لا يعجبهم عجل لا يعجبهم شيء لكن أقول الأحاديث المنتقدة على الصحيحين كم بلاغ هنا العلماء أطالوا النفس وجروا ذيل نفسهم على كل الأحاديث المنتقدة فقالوا المسلم لهم ثلاثة أحاديث ثلاثة بينما هناك من قال المجموع ثلاثة وتسعون وثلاثمائة ثلاثمائة ثلاثمائة وثلاثة وتسعين حديث انتقدوها على الشيخين على البخاري ومسلم وطبعا سبقا ذكرنا من, من انتقد انتقدها الإيمان الحافظ حافظ العذن الدار قطني في كتابه الإلزامات والتتبع هذا كتاب الإلزامات والتتبع له قصة ومجلد خدمه أبو عبد الرحمن مقبل بن هابي الوادع رحمه الله تعالى وكان مناقش رسالة وطبعا لم ينجح في هذه الرسالة ولم تسلم له ولكنه بعد ذلك الرسالة طبعت الرسالة طبعت طبعت بماذا؟ بمكتبة ابنتينية بالقاهرة هذه واحدة الثانية يعني هذه من الكتاب اللي هو قبل تحقيقه كما قلنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من مطبوعات مكتبة ابنتينية بالقاهرة هذا أحدهم ثاني الحافظ أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل. تقييد المهمل وتمييز المشكل يعني شيوخ البخاري المهملون أو شيء تسميه كما سمه بعضهم المشكل وتبيين المهمل هذا طبعا طبعا بإذن من وزارة الأوقاف المغربية تحقيق محمد أبو الفضل أو تحقيق محمد أبي الفضل في جزئين في مجلدين هناك من جعل فصل العلى الخاص في مجلد وهذا الكتاب هكما ترون في مجلدين موجود الآن في المكاتب وموجود بتحقيق أفضل من تحقيق وزارة الأوقاف على كلهم وكذلك ممن انتقد أحاديث صحيحين أبو مسعود الدمشقي أبو مسعود دمشقي. وهذا أيضاً عالم من علماء الحديث. كذلك الحافظ النحجر في هذه الساري تتبع تلك التعقبات وتلك الانتقادات وسلم قليلا منها، سلم قليلا منها. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله وهو من المعاصرين في سلسلتي الأحاديث الصحيحة والضعيفة. وأنا لا يعجبني أن يقال السلسلة الصحيحة أن الصحيحة السلسلة ليست هي الصحيحة إنما أو السلسلة الضعيفة السلسلة لا توصف بالضعف ولا بالصحة إنما المفروض يقال سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة هذا هو الأفضل كذلك كما تتبع مسلما في مختصر صحيحه للمنذري ولسيما أحاديث التي رواها أبو الزبيل رواها أبو الزبيل هذه أحاديث كلها معللة أو قل على تعبير العراقي معللة إلا أن معظمها صح من وجوه أخرى معظم هذه الأحاديث 390 معللة ولكنها صحت من وجوه أخرى تصح بالشواهد وتصح بالمتابعات فعندما بحثوا كما فعل الحافظ عفوا الحافظ العراقي والحافظ بن حجر بعضها الحافظ العراقي ولكن أشمل منها هو هذه السنن فلما تتبع هذه الأحاديث ورجح انها تصح بالشواهد والمتابعات إلا أحاديث ثلاثة فلاها أجوبة لكن بعضها أجوبتها غير مقنعة بعضها أجوبتها غير مقنعة فلاحظتم 390 حديثا ولكن كلها تصح بالشواهد والمتابعات كلها معلله ولكنها تصح بالشواهد والمتابعات إلا أحاديث ثلاثة ما هي هذه الاحاديث الحديث الاول اللي هو في صحيح مسلم حديث خلق الله الطربة يوم السبت وهذا ذكره شيخنا عبد الله العماري في كتابه احاديث الشاده وطبعا ولا الحديث فيه خلق الله الطربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق. في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بعد العصر إلى الليل فيما بعد العصر إلى الليل هذا الحديث من تلك الأحاديث الثلاثة وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه مسلم في صحيحه ولكن هذا الحديث من الأحاديث التي تعقبها العلماء وطعنوا فيها ويذكرني طعمهم هذا بقول الشوكان رحمه الله تعالى وبقول من كثير في حديث صحيح يعني يشبه هذا لأنهم لكونهم لم يفهموا معناه وذهبوا إلى كونه شاذ كما قال عبد الله الغمان وهذا كحديث رجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد الانس فقال غربها يعني طلقها إن هذه المرأة تضحك مع كل أحد بحيث لو طلبت لربما تسلم نفسها فقال غربها فقال أخشان تتبعها لس فقال فاستمت بها فيقول علماء هذا الحديث موضوع مع أن الحديث في غاية الصحر بعضهم حكم عليه بالوضع يقول الشوكاني في الفوائد المجموعة يقول لأنهم لم يفهموا معناه فلذلك حكموا عليه بالوضع بينما معناه واضح الرجل يبتهم زوجته بالميوع ولكنه لم يتأكد ولم يثبت عليه فعله أشهر الفاعشة فقال يا رسول الله كذا وكذا ومعروف عندنا بالقواعد الرصينة أنه لا يصار إلى الضرر العاجل لتواهم العاجل، لا يصار إلى الضرر العاجل العاجل لتواهم العاجل، فمثلا يعني الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة أو بحيث لو طول لما تمانعت، فقال له وغربا، قال أخشى تتبعها نفسها نفسي فقال واستمتع بها لا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بامرأة لربما هي تاتي بالفواهش ولكن بما أن الفاحشة غير محققة منها ولكن محبته لها محققة الوجود فإذا كانت المحبة محققة والفاحشة غير محققة فهل نترك المحقق لغير المحقق؟ الجواب لا كذلك هذا الحديث وفهم هذه القاعدة التي ذكرت لكم لا يُصر إلى الضر العاجل لتواهم الأجل. وكذلك هذا الحديث، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه مسلم أيضاً في صحيحه، وهو أيضاً في مختصر صح مسلم المنذر، رواه أيضاً ابن معاذ في التاريخ، ورواه ابن منذر، ورواه الدولابي ثقفي، كما رواه البياقق وغيره. فإذن الحديث في غاية الصحة من جهة السند ولكنهم أعلوه بما لا يقدح في الحديث ولذلك دافع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الحديث وأجاب عن الاعتراضات المعترضين الوالدة عليه في سلسلة الأحاديث صيحة وارجعوا إلى المجلد الرابع 449 الصفحة 449 ارجعوا إليك ولعل رقم الحديث 1833 1833 فإذا رجعتم إلى هناك تجدون أن الشيخ الألباني دافع وذبع عن هذا الحديث وقال هذه دعوة يعني دعوة الطعون الطعون هذه دعوة آرية عن الدليل هذه الدعوة المزعومة بأن الحديث يعني مطعون فيه أو شيء من هذا القبيل قال آرية عن الدليل إلا مجرد الرأي، وقلب مثلي ترد الرواية، وذكر رواية اسمعيل بن أمية، ورد الحديث بناء لكونه لكونه رواية لاسماعيل بن أمية، واسماعيل بن أمية ثقة، بثقة ثبت كما قال الحافظ لماذا؟ في, في التقرير وفي باقي كتب الرجال، والشيخ الألباني يقول. يكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء يكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أجاب عمن يتوهم مخالفة الحديث للقرآن لأن السبعة أيام المذكورة في الحديث هي غير ستة أيام المذكورة لأن ربنا عز وجل قال في ستة أيام في ستة أيام والحديث كم ذكر سبعة أيام ولذلك ذكر أجوبة أخرى في تعليق الحديث في مشكات المصابح في مشكات المصابح فعليه زالت الشبهة ورد تلك الاعتراضات فلم يبقى إلا وهم زعموا أن الحديث يخالف القرآن وإلا أنا أقول لكم شيئا لربما أقول الشيخ الألباني لو تطرق لهذا أيضا ويحضرني الآن نص من القرآن هم يردوا الحديث بإسماعيل لأمية وهو ثقة ثبت وردوه أيضا بماذا لكونه يخالف القرآن هكذا قال قالوا يخالف القرآن طيب ربنا عز وجل يقول قل ان انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين ونلاحظ عندما انكم لا في يومين وتجعلون له امثالا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر, في أقواتها وقدر فيها أقواتها في اربعه ايام يومين ثم أربعة أيام كم ستة أيام يومين وأربعة أيام كم ستة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض تيا طوعا أو كرى قالت أتنا طائعا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز يعني. يعني دقيق النظر في الآية قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذارا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواصي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام كمل مجمله كم؟ ستة أيام قل أتم الآية قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذارا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواصي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى سواء. سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والارض يا طوعا أو كرى قالت أطيعتنا طائعا فقضاهن سبع سماوات في يومين كم المجموع؟ ثمانية ألفين تم؟ إذن معناه أننا نقول الله عز وجل خلق السماوات السبع والأراضيين سبع في ثمانية أيام قل أئنكم لتدفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواصي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أضف إليها يومين كام ستة أيام أتي من الآية قل في أربعة سوى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ول وللأرضي تيا طوعا أو كرها قال تأتنا طائعين فقضاهن سبع سنوات في يومين يومين على ستة كان ثمانية إذن هل معنى هذا؟ هل بهذا الفهم نقول ربنا خلقها في ثمانية عيب؟ الجواب لا ولكن أنت عندما تقول سافرت ركز جيد سافرت من تطوان إلى تنجة في يومين ورجعت في أربعة أيام هل معنى هذا ستة أيام؟ لا فأنت جمعت السفر والرجوع جمعت يومين ثم بدل أن تقول رجعت في يومين قال ورجعت في أربعة أيام لأنك ضمنت إليها يومي الصفر كذلك عندما قال ربنا عز وجل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذارا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواصي فوقيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام إضافة مع اليومين السابقتين واضح فإذا فلا يقال إن هذا الحديث معترض لأنه خالف القرآن لكون القرآن ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام والحديث ذكر سبعة أيام فنقول لو إذن لاحظتم أن الحديث ذكر سبعة أيام والآية ذكرت ثمانية أيام فعليه زال الإبهام وزال ما أدعاه المدعون ولم يبق إلا ماذا إلا حديثا ولم يبقى إلا حديث. حديث الأول حديث طلب أبي سفيان رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثلاثا وهذا الحديث حتى حكم عليه الإمام نحزم بالرضى وذكر وذكر الإمام بن القيم وعاذبه قديم في الزاد لمن أراد أن يرجع إليه ذكر عليه تعليقات جيدة وذكر أقوال العلماء كما ذكر كلام ابن حزم وحكم عليه بالوضع من تلك الثلاث أن يزوجه بنته أم حبيبة فأجابوا قالوا لأن أم, أم حبيبة عندما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبوها آل ذاك كافراً فلن يكن راضيا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بزواجها بالنبي فأجاب ابن حزم على هذا قال هذا غير صحيح لأنه لما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بابنته فقال فحل لا يجدع أنفه أو كما قال فمدح والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرضه أحد عدو كان أو صديق فإذن كان الرذير وقالوا أيضاً يعني حاولوا يعني أجوبة ولكنه بما لا ينهض أجاب بأجوبة لا ينهض منها شيء لا ينهض منها شيء وعليه فهذا الحديث ضعيف معنم لأن هذا يعني حتى يقول محزن بالاجماع. بالإجماع كذا يقول بالإجماع إنما جاء في هذا الحديث لا يستقل وإن الأجوبة التي وردت عليه لا تنهض أجوبة لا تساوي شيئا هذا إذن الحديث العول الذي لا ينهض أو الأجوبة لا تنهض أو الجواب عنه لا ينهض العول حديث طلب أبي سفيان أن يزوجه أو أن يعطيه ثلاثة الحديث الثاني أما الثالث قلنا زال الإبهام أن إذا رجعتم إلى سلسلة صحيحة أو إذا رجعتم إلى المشكات تجدون الجواب الشافي والكافي إن شاء الله نعم الأول هذا والثاني الحديث الذي رواه البخاري عن ابن شهاب الزهري هو من حديث التي ذكرناها في ماذا في الوحي، ويقول إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليه الوحي لما أبطأ تأخر عليه الوحي خاف من انقطاعه حتى أشرف على جبل أشرف على جبل أراد الترد منه انتحارا أراد الترد منه انتحارا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل فلما تأخر ذهب إلى جبل يريد أن ينتحر يريد أن يترامى منه فيأتيه جبريل فيقول يا محمد إنك رسول الله هذا هذا من بلاغات الزهر من بلاغات الزهر ولم يوجد لبلاغ الزهر اتصال من طريق آخر وعليه فلا يقال هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من بلاغات الزهري والمفروض أن لا تذكر ولكن البخاري ذكروا في صحيحه الأمان العلمية أنه يذكر هذا وهو يقول بلغني وأهل العلم يعلمون هذا أنه يقول بلغني وهو يؤلف للعلماء يؤلف للعلماء على كل نهاء هذان الحديثان اللذان بقيا لهم من ثلاثمائة ونيف وتسعين ثلاثة وتسعين وثلاثمائة حديثا حديث خرق الله هذا كم قلنا قلنا أجلب عليه فهو صحي إذا لم يبقى لنا إلا حديثان حديث الأول ما هو حديث طلب من سفيان من نيس عسلم أن يعطيه ثلاثة حديث ثاني حديث النشاهد الزهري يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتربض من جبل عندما تأخر الوحي وهذا لا يصح على كل هذا باختصار فيما يتعلق بفائدة اليوم وهناك أطراح أطراح يعني أطرحها أطرحها أطرحات كثيرة هناك أطراح هناك بحوث هناك رسائل إن يحول الأحاديث المنتقدة على الصحيح تعرف منها وتنكى فكونوا منها على حذر تعرفون منهم منها وتنكى فطرة بعضهم يكون في علم العلم يبحث المسألة والبعض الآخر يكون حاطفا ليل وجارف سيل ينقل ما سمع أو ما قيل أو ما قيل نعم هذا باتساق فيما يتعلق بفائدتي اليوم تفضل ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا إسماعيل قال إسماعيل هذا ابن أبي أويز ابنه أخت مالك سبقا انتكلمنا عليه وذكرنا ترجمته بتوسع نعم قال حدثني مالك حدثني مالك مالك إمام المدينة لأنه يروي عن خاله نعم هذا سبق أيضا في بدء الوحي كما قلنا نعم عن مخرمة ابن سليمان هذا مخرمة, مخرمة ابن سليمان طبعا ابن سليمان الأسدي الوالي بالمدن الاسدي الوالي بالمدن روى عن بعض الصحابة يعني روى عن ابن عباس وروى عن ابن الزبير وروى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وروى أيضا عن كريب كريب مولى بن عباس أو وروا عنه جماعة من العلماء ويقال إنه قاتلته الحارورية قتله الخوارج نعم عن كريب مولى بن عباس نعم طيب مولى بن عباس عن كريب مولى بن عباس هذا الحديث من لطائف إسناده أنه إيش خماسي هذا خماسي. ثانيا أن فيه تحديث بالجمع والإفراد لأنه يقول طرط يذكر الإفراد وطرط يذكر الجمع كذلك في العنعن وفي الإخبار والبخاري يتنوع وينوع في سياغي الأداء وهذه خصيصة لا تقول شي كما يقولها خصيصة من خصائص البخاري وفيه أيضا رواته مدنيون كلهم وفيه أيضا رواته لأن السند كله مدني وهذا غالب ما يستعمل هذا الفائد يستعملها ويذكرها الحاكم يقول رواته مدنيون كلهم أو يقول رواته شاميون أو يقول رواته مدنيون وشاميون وشاميون كذلك مما يستفاد من لطائف الإسناد رواية الإبن على الخال رواية الإبن على الخال وهو الابن من هو هنا إسماعيل وخاله من هو الإمام مال. مالك رحمه الله تعالى والحديث معروف يعني استنبط من العلماء فوائد كثيرة كما ستسمعون إن شاء الله لأن عبد الله بن عباس هنا كان لم يبلغ الحلم أرسله في رواية أبوه انظروا إلى هذا الأدب أرسله والده ليراقب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هو طفل صغير ويستيقظ وقت أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويراقب كل حركاته وروا لنا كل حركات فعلها حتى عندما فرك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لنا حتى عندما وقف على شقه على جهة اليسرى أخذ بأذنه وأضاره على جهة اليمنى كل هذا يرويه لنا وهو طفل ومعلوم أن رواية الطفل مقبولة إذا كان مميزا إذا كان مميزا وحتى إن العلماء نصوا على أن تحمل الطفل المميز وروايته مقبولة كذلك كما قالوا على الكافر روايته وهو كافر مقبولة لكن عندما يسلم يؤديها تكون مقبولة كما فعل كثير من الصحابة يحكون أشياء وقعت لهم وهم في الجائلية سمعوها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واضح هذا؟ لماذا أرسل العباس ولده إلى بيته وطلب منه أن يراقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أولا أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حالات حالة مع أصحابه عامة يراقبون كل ما يصدر من الوحي ومن السنة وأشياء تكون خاصة ولعب الصحابة كما بالصليحين سألوا أزواج النبي عن عمله في السر فقال بعضهم لا أكل لحمة وقال لا أنام على فراش وقال الحديث المعروف لديكم لأن ربنا عز وجل ماذا قال للنساء واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والمراد بالحكمة كما قال الإمام مالك كما قال الإمام الشافعي الحكمة ذكروا لها نيف وثلاثين معنى ولكن بالدرجة الأولى إذا ذكرت في القرآن فالمراد بها ولسيما إذا كانت مقرونة بالكتاب فالمراد بها السنة وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة آيات الله وقرآن والحكمة معه الإمام الشافغي ألف كتابه الرسالة لعبد الرحمن بن مهدي ومع ذلك بين صار يذكر البيان وذكر من العموم والخصوص وذكر من البيان وذك... فذكر أن الحكمة المرابيها السنة المرابيها السنة فلذلك أرسل العباس ولده وطلب منه أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق لنا أن بعض السلف كانوا يرسلوننا أبناءهم ليراقبوا القاسم في الحج يعني حتى إن أحدهم لم يستطع أن يحجر فأرسل من يحج ويراقب القاسم ماذا يفعل فعندما يرجع يخبره بماذا بما فعل يعني كانوا يسجلون لحظاته وأقواله وقاله ولحظه وأفعاله وحركاته ويسجلون كل شيء فعندنا يرجع يقول له وكذلك فعل العباس مع ولد الله ابن عباس ثم أيضا هذا الحديث يا اقرأ يا ولد ارفع صوتك عن قريب مولى ابن عباس أن عبد الله ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ها لا لاحظ أولا مما نستفيد من هذا الحديث أن ابن عباس لن يكون قد بلغ الحلو ثانيا يعني كان صغيرا وكان قريبا من الاحتلام ثالثا هذا البيت كان بيت خالته ميمونة كان بيت خالته ميمونة وانظروا إلى ذكاء ابن عباس وإلى فطنته وإلى حفظه وإلى حفظه وأدبه وإلى انتثاله أيضا نام عند النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ليراقبه ليرى صلاته لماذا ليرى صلاته؟ ليقتدي به فنحن ينبغي أن نقتدي نذكر هذه الأحاديث لا للصرف فقط إنما ثمرتها لنقتدي بهذه الأحاديث ومن هنا ذكر العلماء على أنه يجوز للغلام أن يبيت مع الزوجين شريطة لا يضاجعها وهو ينظر فقد قال العلماء إذا كان كما كان عبد الله إذا كان الغلام رضيعا يخرجه إذا أراد أن يضاجع زوجته يخرجه فلذلك هذا الغلام ارتجع معهم وأتم الحديث وسترون ماذا فعل ففيه دليل على أن نوم الصغير مع الخالة وزوجها إذا إذا رضي ذلك هو إذا كان طبعا إنه هو محرم للمرأة، هاه؟ فإذن هذا لا بأس به إذا كان يناسب ذلك الرجل. ولاحظوا أيضا في دليل على أنه يجوز للرجل أن ينام معه أبناؤه الصغار، أبناؤه الصغار. نعم. تالي. وهي خالته. فاتجعت في عرض الوسادة. لاحظونا. هو صغير إذ على عرض الوسادة المراد بعرض الوسادة يعني جانب جانب منها جانب منها ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لأدبه عليه الصلاة والسلام ولساعة صدره يعني ينام معه الطفل ويعطيه جانبا العرض هكذا في رواية عرضها عرضها وقد رضى ابن عبد البر ولكن صحابي الرواية فلقتفت إلى ماذا هذا إلى نعم في رواية بات نعم فاتجعت في عرض الوسادة فاتجعت هذا من يسميه العلماء ماذا يسمونه أسلوب هذا الكفاة أولا قال نام الأسلوب في الكلام يعطي أن يقول فاتجع نام فاتجع لكن قال فاتجعت هذا التفتن في عرض الوسادة في عرض يعني ورد الرواية قلنا كما هنا في عرض الوسادة بالفتح وهذه الرواية هي مشهورة هناك رواية أخرى في عرض في عرض وردها يعني بعضهم كمن عبد البر ولكن الذي رضى بشدة ابن عبد البر كأنه يلمح إلى كون هذه الرواية لا تصح يلمح فقط لم يصرح لكن أبو الوليد أبو الوليد الباجي هذا أيضا رضى قال إن العرض هو الجاني العرض هو الجاني والصحيح يقال صحة الرواية فلا وجه لإنكار أبو الوليد نعم اسمه مشترك نعم اسمه مشترك صحيح هذا لف لف لقم مشترك نعم واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها في طولها وهو في جانبها عرضها عرضها اه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم اه. حتى إذا انتصف الليل أو, أو قبله بقليل اسمعوا. أو بعده اسمعوا. بقليل اسمعوا يعني كيف كيف اذكر لكم يعني حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده لأنه كأن والده أمره أن لا ينام هذه الليلة لينقل لنا، فلو كان هناك عدسة تصوير لوضعها لتنقل لنا يعني حالة من حالات النبي إسراصي ولكن عبد الله بن عباس يذكر لنا سيرته وصورته يذكر لنا سيرته وصورته نعم تابع حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل يعني يدقق معنى أنه إذا انتصف الليل نعم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم على وجهه بيده آه فجلس يمسح النوم النوم هذا يمسح الجواب النوم لا يمسح ولكن ما المرابيون بيده يمسح النوم بيبي المراد يمسحه عينين وهذا من باب اسم الحال على المحل, على المحل. لأن هل يقع عن النوم أم يقع العين يقع العين والنوم هل يمسح لا يمسح ما الذي يمسح هل ممكن أن تمسح النوم لا يمكن وإين تمسحه أفر النومي تمسح النوم نعم من باب إطلاق السبب آه صحيح من باب إطلاق السبب على المسب أحسن <تصفيق> نعم لأن أثر النوم ما هو هل هو النوم هل أثر النوم من النوم رجحها كثير من العلماء أنه ليس هو ها نعم لأن كما يقول الأحنافي يقولون الأثر غير مؤثر الأثر غير مؤثر نعم أو الأثر غير المؤثر نعم ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من دلوقتي صور الإمرأة. وماذا يقصد بالأثر؟ أثر النوم. يعني هذا الارتخاء الذي يحصل للإنسان إذا كان فيه النوم يحصل في الجفون. هذا الارتخاء الذي يحصل. هذا هو. هذا هو الذي يؤثر. نعم. ثم قرأ ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من صور. آه ثم قرأ العشر الآيات. الآيات الآيات لاحظتم هنا ثم قرأ العشر الآيات هذا من إضافة الصفة لمن للموصوف ومعلوم على أن ألوى الإضافة يجتمع لا يجتمع لا يمكن أن تقول قالم القالم زيد لا يمكن قالم الزيدي لا يمكن إلا طبعا ما مالك المالك ووصل آل بذي المضاف مؤتفر إن بالثاني كانجع بالشعار أو بالذي له أضيف الثاني لكن كيف هنا يقول قل ثم قرأ, ثم قرأ العشر الآية الآية عندنا قاعدة تقول ما هي القاعدة تقول اللام تدخل على العدد المضاف اللام تدخل على العدد المضاف قرأ العشر الآية وتقول الثلاثة الأثوبى أو الثلاثة وصل الله يوم هذا على حسب موقعه في ماذا في الجملة الأثوبى هذا جائز أن ألف تدخل على ماذا على العدد المضاف نعم نعم تابع ثم قرأ العشرة تابع ثم قام إل ثم قام إل... لا لا أعد ثم قرأ العشرة ثم قرأ العشرة الآيات الخواتم من سورة الخواتم إل... لماذا قال الخواتم لا قرأ العشرة الآيات الآيات الخواتم لماذا منصوبه هل إيش نعت. نات لمن صفة لمن صفة لمن هل, هل للعشر أم للآيت للعشر لأن الصفة تكون لمن الصفة تكون للمضاف لا للمضاف إليه في الغالب الصفة كل للمضاف لا للمضاف إليه في الغالب السلام. أي نعم كقولنا الجمع المؤنث السالم علمت الجمع المؤنث السالم السالم واضح؟ طيب إن هذه قاعدة إفأمواجين والمراد بالعسل من ما المراد بها؟ إن في خلق السماوات والأرض والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ يضع إبامه وسببته على أنفه وينفخ ويقرأ إخلاص المعوذتين ثم يقرأ أيضا هذه العشر وهذا هذا هو موضع أو الشاهد من الترجمة هذا هو الشاهد من الترجمة ليبين لك ماذا ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن هو على غير طاهر طبعا قد يقول البعض كما قال وقال هذا الأحناف وقال هذا الشافعية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نومه لا يكون ناقضا للوضوء نومه لا يكون ناقضا للوضوء لأنه قال تنام عيناه ولا ينام قلبه في الحديث المعروف فإذا أحدث أو خرج منه شيء فيشعر بالحدث بخلاف غيره من أمته فيقال له وإن جاء في أحاديث كثيرة أنه كان ينامها لكنه ينفخ وينفخ نقول وحتى الصحة إذا كان النوم الذي يحس معه الإنسان فهذا لا يضر إذا كان الاغماء الذي يحس معه الإنسان فهذا لا يضر لا يكون ناقل كما سيأتي إن شاء الله إن أسماء أغمية تجلاها النذر الغش ومع ذلك كانت تحس ولم تعد لوضر فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا فيه دليل هذا فيه دليل على أنه يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن ولو على غير الطهار. نعم تابع ثم قام إلى شن معلقة إلى شن معلقة لاحظوا وسبق لنا إلى شن معلق. في صفة الوضوء سبق لنا إلى شن معلق. هنا قال إلى شن معلقة طبعا الشن بفتح الشين إلى الشن معلقة وتشديد النون والمربي آيش القربة القربة والقربة غالب ما يعني طبعا بالية خلقة غالب غالب ما تكون من عدن النفا هنا هنا النفا هنا نعم فذكر الشن هنا بماذا باعتبار الجلد أو الوعاء ولذلك أنثى الوصف باعتبار القربة أنثى الوصف باعتبار القربة نعم ولعل يقال القرضة لا تقول قربة قربة شيء آخر معنى أنا ذكرت المعنى يتغير ولذلك قالوا لا تفتح الخزانة وضم السريّة ولا تكسر ولا تفتح القربة لا تفتح الخزانة ولا وضم السرية وضم السرية السرية يعني العامة نعم التي بها الإنسان. فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم لا وكسّر قلبه قالوا وكسّر قلبه هذا هو وكسّر قلبه نعم. فتوضأ فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم هنا فأحسن وضوءه والمرّب الأحسن هنا الإتمام والإكمال والانقاء أن يأتي به كاملاً. والأحناف قالوا أن وكذلك الماذكية قالوا أن من جميعا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني توضع وضوءا خفيفا سبق لكم توضع وضوءا خفيفا وهنا يقول أتمه هل يكون هناك تعارض؟ الجواب لا تعارض، إنما الوضوء الخفيف يحتمل أن يكون أتابي بجميع مندوباته مع التخفيف مع التخفيف فإذا التخفيف مع الاتيان بجميع أركانه لا يكون مشكلة نعم نعم قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صلّى لاحظ وهذا من الآدم هذا من الآدم أيضا قالوا حتى المتزوج عندما يتزوج ويقوم لصلاة ركعتين المفروض المرأة إذا رأته تقوم وتصلي معه ركعتين حتى ولو لم يأمرها حتى ولو لم يأمرها نعم فقمت فصنعت مثل ما صنعت أي نعم فعل مثل ما فعل, النبي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي. لاحظونا هذا فيه إش الفعل القليل جائز في الصلاة، بل والكثير للمصلحة جائز في الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع حفيدته ومانه على ظهره وكان يلعب الحسن الحسين على ظهره وكان يرفعهما صلص. وعبد الله نعوم رأى شيئا يتحرك فتقدم إليه وضربه وسيأتي النبي صلى الله عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس كما سيأتي في عديد الكسوف فأذاب ثم رجع وكان النبي يكون في ناحية القبلة وتطرق عائش الباب فيذهب ويفتح الباب دون أن يستبر القبلة وأشياء من هذا خلاف لمن قال على أن هذا يكون مبطلا والصحيح أن النبي أخذ جاء المعباس ووقف على شقه الأيسر، فأخذوا بيؤدمني وأداروا عليه السلام حتى أوقفوا على يمينه، على يمينه أتوقفوا على يمينه طيب هنا السؤال ماذا النبي أخذ في روايات أنه أداره من خلفه وجعله عن يمينه، فماذا يستفاد من هذا؟ استفاد أن الإمام إذا كان وحده ومعه طفل، فيأخذه ويجعله على يمينه. لا عن يس عن يميني عفوًا، اجعله عن يميني لا عن يساره. طيب يا طرَّا إذا صلى عن يساره، هل تكون الصلاة صحيحة؟ إذا صلى عن يساره؟ الجواب نعم، الصلاة تكون صحيحة، لكنه ترك الأولى. كما قالوا. يعني المرأة, المرأة عندما يصلي بها زوجها أين تقف تقف خلفه والمرأة وحدها صف كما سيأتكم إن شاء الله باب المرأة وحدها صف فيا ترى إلى وقفت المرأة عن جنبه ملتسقة معه هل يجوز الجواب نعم يجوز تصح صلاته وصلاةه نعم جائز نعم جائز واضح هذا الذي لا يجوز هو أن المرأة لا يصح أن تكون إماما حتى ولو كانت درسط في الجنة لا يصح أن تكون إماما للرجال ولكنها يصح أن تكون إماما للنساء هناك رسائل أن المرأة يصلح إلى أن تكون إماما للنساء وأما للرجال فلا وأنتم تقولون بأنه مرشد معب هو مالك لما ذكر ما يشترط في الإمام قال شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكم يعرفه وغير ذي فسق ولحن واقتدار في جمعة حر مقيم عددا طبعا بعض الشروط لا أساس لها من الصحة لا أساس لها من الصحة بينه وبين السنة الخير الأحسن ثم ثانيا معلوم أن خله إن شاء الله هذه ليس تابا تابا أي نعم ويشير بيده كما سيأتي إن شاء الله هذا سيأتينا جائز أن يشير بيده هكذا بل دار قبلي كما سيأتي كان يصلي والطلبة يخطئون يخطئون في اسم الراوي وهذا ذكره العلماء علماء الحديث في اسم الراوي ويقول مثلا يحيى عفوا زكريا هو يحيا فيقول وهو في الصلاة يقول يا يحيى يذكر الآية ها؟ فكان النبي يطلب وبيال طيب تاني فوضع يده اليوم طيب هنا قد يقول بعض كيف هو يكون في قراءة وينتقل إلى قراءة أخرى هذا هذا جائز اه الجواب نعم جائز ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر الصديق وينصلي ليلا ومر على عمر وينصلي ليلا كل واحد وجاء ومر على عبد الله بن رواحة وجد ويتعرف القرآن كله في القرآن كله هو أم يقول له شيء. قال لي أبي بكين صديق سمعتك البالح و أنت ناجي لو ترفع صوتك قال قال لقد أسمعت من ناجي فأمره أن يرفع صوته قليلا و قال لي عمر بأن قالوا يا عمر ترفع صوتك قال يا رسول الله لأوقظ الوسنان نائل وأترد الشيطان قل لا اخفض صوتك قليلا و عبد الله من رواحه أم يقول له شيئا نعم وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين آه يعني هذا تأنيسا الله يعني تغلص صغير ولعل النبي أحس به أنه و... أنه والده أرصله وصار يفتل أولونه حتى لا ينام حتى لا ينام نعم فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, ثم ركعتين،, ثم ركعتين،, ثم ركعتين يعني في عشر عشره في اثنتين عشرة ركعة ثم أوطر أو أوطر في يكون بهذا قد صلى كم؟ ثلاث عشرة ركعة نعم ثم التجع حتى أتاه يعني نام التجع نام حتى جاءه المؤذن وهو بلاد فقام عليه الصلاة والسلام فصلى صلاةً خفيفة يعني هما إيش؟ ركعة الفجر نعم فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح هذا في الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى بماذا؟ بثلاث, عشرة بثلاث عشر ركعة وهذا جائز ومعلوم الحديث المعروف أن أمنا عائشة لما سئلت فقالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة إما أن العلماء قالوا تريد بهذا الأغلب أو تقول إحدى عشر ركعة أضف إليها ركعتين فجل فهي ثلاث عشر ركعة أو يقال بأنه كان يصلي خفيفين فليصلي أحدكم نشطاء يفتتح به ناط الصلاة أو في رواية قد أوطر بسبعين وفي رواية قد أوطر بتسعين وفي رواية قد أوطر بخمسين ويجوز للراجلين أنيوترة بثلاث، ولكن لا يشبهها صلاة صلاة بصلح، يعني لا يجعل فيها تشهدين، يجعل تشهد واحدة، يجعل تشهد واحدة واضح؟ يعني مثلاً يصلي الركعة الأولى، الركعة الثانية لا يجلس، الركعة الثالثة أنا يتشهد ويسلم، هذه تسمى وترية ثلاثية، ويمكن أن يجعلها خماسية. ويمكن أن يجعلها سباعية بل قال العلماء يجعلها تسعاً ولكن يتشهد في الثامنة يتشهد تشهد واحد في الثامنة عندما يصل الركعة الثامنة يتشهد ثم يطب ويأتي في ويسلم وهذا يسنى وطراً أيضاً ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كان النبي لا تسأل عن حسنهن وصلى ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن هنا الخلاف قائم قديما بين الشيخ ألباني وبين علماء الحجاز وبين شيخنا الشيخ صابوني في مسألة زيادة أكثر يعني تعلمون أن في الحجاز يصلون أكثر من 20 ركعة وهذا يقول الشيخ الألباني مخالف للسنة ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة وكذلك حديث عبد الله بن مسؤول تعلمون أنه قرأ ما يقارب خمسة أجزاء خمسة أجزاء عشرة أحزام في ركعتين وإذا وصل إلى آية عذاب وقف وتعوذ من عذاب النار أو من عذاب وإذا وصل إلى آية رحمة وقف وسأل الله وإذا وصل إلى آية نعمة وهكذا كان طبعا هذه في الناس ولكن السعديقال يجوز له أن يتوقف ويدعو ويتعود ويسأل حتى ولو كان في الفارضة السعديقال فكان يقف ويسأل الله من فضله وإذا وقف على آية عذاب يتعود من عذاب الله عز وجل وإذا وقف على آية تسبيح وقف وسبح وكان في ركوعه كما أحصى بعض من حضر يعني صلاته كحذيفة وعبد الله من السعود قال قدر ما يقرأ الواحد منا خمسين آية يعني قدر ربع ساعة قدر ما يقرأ خمسين آية يعني بترطيل وبترسل وبتؤدى وبتفسير إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن كرانة المفسر يقف على رؤوس الآب، فإذا قالوا على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يطير، فإذا كان كذلك، ديال بالنبي صلّى الله عليه في كل شيء. 11 ركعة كان يطير، لهذا الصحيح يقال الاقتصار عن السنة أفضل. وماذا بقية الشيخ الألباني هو الراجح، ولكن من زاد لا ينكر عليه، وقد فعل ذلك بعض السلف. فعل ذلك بأن السلف من زاد لا ينكر عليه والأفضل أن يقتصر على ما ورد وكذلك قالوا الأفضل أن يسلمنا عن كل ركعتين يسلمنا ركعتين ويسلم هذا هو الأفضل يعني صلاة الليل مثنا مثنا وزاد بعضهم النهار وقالوا على أن هذه الزيادة شاذة على أن هذه الزيادة شاذة ثم بقيت لنا مسألة وهي مسألة الويتر بواحدة مسألة الويتر بواحدة قال بها كثير من العلماء وأنكرها بعضهم كبعض الأحناث بل كما سيأتيكم إن شاء الله نعبد الله بن عباس قيل له إن, معا إن معاوي رضي الله عنه يقول أوطر بواحدة فقال إنه لفقيه إنه لفقيه فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعاً الويتر هل هو واجب؟ وردت أحاديث عند الأحناف وعند الشيعة على أن الويتر واجب، والياء ورد الويتر حتم، يعني حتم بمعنى واجب، في رواية الويتر حق، في رواية الويتر حق، وفي رواية. فرض الله لنا ولكن كلها روايات فيها مقام وزاد لنا صلاة يعني صلاة الوتر صلاة الوتر وطبعا يعني اختاروا كما جاء في سنة النساء من حديث أبي أبي كعب قالوا يتر بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية والإخلاص والإخلاص في الركعة الثالثة وورد بأساليد ترتقي إلى درجة الحسن وقل عوذ برب الفلق وقل عوذ بالناس والمعوذتان يعني يزيد يزيدهم في الركعة الأخيرة هذه الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإذا زاد لبس ولا والأحناف عندهم واجب واجب والمالك يا الإمام Malik عندما من ترك صلاة الظهر ولا سيما إذا داوم عليه لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته إذا كان يترك إيش صلاة الظهر ويضم على تركها فلذلك قالوا الظهر واجب ورد بإسناب وإنكار في مقال الظهر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة ولو طرق أيضا فالصحيح نيو قال إن الفقهاء قالوا يوتل بواحدة أما الأحناف فقالوا إن الفقهاء لم يأخذوا بقول معاوية رضي الله عنه هو بعملي ومعاوية كان يأمر به واحدة فإذا الأحناف قالوا الوتر واجب واستدلوا بأحاديث منها ما رواهم الإمام أحمد من حديث سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه زادني ربي صلاة وهي الوتر زادني ربي صلاة وهي الوتر ووقتها من العشاء إلى طلوع إلى طلوع الفجر ووقتها من العشاء إلى طلوع الفجر طبعا إذا وقعت جمع مثلا نصليها حينها خلاف لبعض المالكية يقال إذا كان مثلا وهم يرون الجمع من أجل المطر، فقالوا إذا جمع من أجل المطر لا يجوز له أن يؤتر حينا فنقول سبحان الله هو صلى فريضة كيف لا يوصل للنافر فإذا الأحناف قالوا استدلوا بهذا الحديث وبأثار موقوف وآثار أخرى قالوا لأنه الوتم حتم وزادني ربي صلاة هذا حديث ضعيف حديث ضعيف حتى لو لو قلنا بصحته فالمراد به أن ورد فيه فضل كبير لا بد أن أن يصليها وأن يحافظ عليها أن يحافظ عليها حتى إن الإمام مالك قال لا تقبل شهادة من يترك صلاة الutorي وللحظ عليها كان النبي صلى الله عليه حتى على فوق راحلته وكان الصحابة فوق الراحلة قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه على النبي صلى الله عليه كان يوقعه على الراحله صحيح انه حتى الصحابة كانوا يوقعونه على الراحله فيكون ام غير خاص بالنبي صلى الله عليه نعم نعم قلت قال الله الصحابي لا تنم حتى توتر أي نعم لا تنم حتى توتر هذا اللي استدل به العلماء واستدلوا أيضا بي وإن كان في مقال إن الله أويترون إن الله أويترون يحب الود. يا أهل القرآن أوتروا فإن الله أويترون يحب الوتر على كل أحاديث هذا كثيرا والصحيح يقال ما ينبغي أن يترك الإنسان الوترة ولا بل الإنسان ينبغي أن يكون دائما يبحث عن الفضائد ويبحث على النوافل إن النوافل تكون نوافل إذا أتم الإنسان الفرائد ولسيما النوافل المرغب فيها وإلا كانت يوم القيامة مكملات ومتممات كما سبق عن بينا لكم والله تعالى أعلم وأحكم وهل إذا الإنسان نام عن الودر وهل يقضيها هناك آثار على أنه, أنه, أنه يقضيها وهناك آثار كثيرة أوردها بعض الأئمة وبعضها جاء في جامع الترمذي ولعل لنا إلى ذلك عودة نصر إليه إن شاء الله ونتكلم عليه والله تعالى أعلم وإحكام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته